وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر جع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما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 هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه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 117. وما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 118. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون